وقد أنكر تعالى على منسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ما يحكمون فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه ولم انكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة فلا يريق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد في الأرض فذل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله ومن هذا أيضا إنكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سودا فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وأن هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رضي الله عنه أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهي فوسبحانه خلقهم للأمر والنهي في الدنيا والثواب والعقاب في الأخرى فانكر سبحانه على من زعم انه يترك سدى انكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه وانه لا يليق ان ينسب ذلك الى احكم الحاكمين ومثله قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فنزه نفسه سبحانه وباعده عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته افلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وثوابه وعقابه وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعده وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسوله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جمله، فجاء الوحي مفصلا ومبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفضل والعقول ولهذا سأله راقل أبا سفيان في جملة ما سأله عنه من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته فإن أكذب الخلق وافجرهم من ادعى النبوه وهو كاذب فيها على الله وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه فدعوته تليق به وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فإن العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهيه وكذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر في العقول والفضل انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند اولي الألباب والحجاب من مجرد خوارق العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به في الإيمان فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك كحال الكمل من الصحابة كالصبق رضي الله عنه ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديدة رضي الله عنها أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته ونبوته وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المجهورة بالحس فامن كثير منهم عليها وأضعف الناس ايمانا من كان إيمانه صادرا من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسلم للناس فسذل بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد نال منه قومه الضروب الأذى وأصحابه في غاية قلة العدد والمخافه من الناس ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دين وأضعف من هؤلاء إيمانا من إيمانه إيمان العاده والمربى والمنشأ فإنه نشأ بين ابوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ واحدا منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسموهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقترن به فلو قيض له من يخدجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورضاءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار ويقطع أعضاء ولا يختار دينا غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لأبي سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطا له قال لا قال فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على انه من عند الله لحسنه وكماله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنوفاة سد على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه فصل وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين احدهما الأعمال خصوصا ومراتبها في الحسن والقبح الثاني في الموجودات عموما ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالاعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة وإما أن تشتمل على مفسرة خالصة أو راجحة وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع فتاتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مختطية له وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلها بحسب الإمكان وتعطيل المفسره الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة وتنازع الناس هنا في مسألتين المسألة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسره الخالصة فمنهم من منعه وقال لا وجود لها. قال لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي اليه والمفسده هي العذاب والألم وما يفضي إليه قالوا والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة وسرور وفرح فلا بد من وقوع أذى لكن لما كان هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغارب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غرضا ووطرا ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا نهي عنه وتركه فاتت عليه مصلحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جدا في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فالربا والظلم والفواحش والسحر وشرب الخمر وإن كانت شرورا ومفاسد ففيها منفعة ولذة لفاعلها ولذلك يؤثرها ويختارها وإلا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلا ولما كانت خاصه العقل النظر إلى العواقب والغايات، كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فان معرفه الله ومحبته والايمان به خير محض من كل وجه لا مفسده فيه بوجه ما قالوا ومعلوم ان الجنه خير محض لا شر فيها اصلا وان النار شر محض لا خير فيها اصلا واذا كان هذان القسمان موجودان في الاخره فما المحيل لوجودهما في الدنيا قالوا أيضا فالمخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه اصلا كالأنبياء والملائكة ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلا كابليس والشياطين ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فمن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من يغلب شره على خيره فهكذا الأعمال منها ما هو خالص المصلحة وراجحها وخالص المفسدة وراجحها هذا في الأعمال كما أن ذلك في العمال قالوا وقد قال الله تعالى في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فهذا دليل على أنه مضره خالصة لا منفعه فيه إما لأن بعض أنواعه مضره خالصة لا منفعه فيها بوجه فما كل السحر يحصل غرض الساحر بل يتعلم مئة باب منه حتى يحصل غرضه بباب والباقي مضرة خالصة وقس على هذا فهذا من القسم الخالص المفسده وإما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسده العظيمة فيه جعلت كلا منفعة فيكون من القسم الراجح المفسده وعلى القولين فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شاقا عليها فمصلحته راجحه وهو خير لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وايثار البقاء والراحة فالشر الذي فيه مغمور بالنسبه إلى ما تضمنه من الخير وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعه وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما وقال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وفصل الخطاب في المسألة إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسلة لا يشوبها مفسلة فلا ريب في وجودها وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذن في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والملذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلة وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو ثمرة صبر ساعة والله المستعان ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل كما قال المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وقال ابن الرومي قلب يضل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم ولا ريب عند كل عاقل ان كمال الراحة بحسب التعب وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في الطريق وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام فأما في هذه الدار فكلا ولما وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسألة وتعود مسألة وفاق فصل وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه فاثبت وجوده قوم ونفاه آخرون والجواب هذا القسم لا وجود له وإن حصره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله اولى بالفاعل وهو راجح المصلحة وإما أن يكون عدمه اولى به وهو راجح المفسدة وأما فعل يكون حصوله أولى به لمصلحته وعدمه اولى به لمفسدته وكلهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضي نفيه فان المصلحه والمفسدة والمنفعه والمضره واللذه والالم اذا تقابلا فلا بد ان يغلب احدهما الاخر فيصير الحكم للغالب واما ان يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب احدهما الآخر فغير واقع اصلا فانه اما أن يقال يوجد الاثران معا وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الاثرين وهو ممتنع أيضا لوجود مقتضيه وإما أن يقال بوجدان أحدهما دون الآخر مع تساويهما وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين قولكم إنه محال لوجود مقتضي إن أردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود وان أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع والمعارض قائم هنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء فلأن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه بطريق الأولى ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره فإذا قوي على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى واحرا. فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا قيل لا ينتقض بما ذكرتم والنقض مندفع فإن العلة والمانع هاهنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء وأما في مسألتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها فلو بطل أثرهما لا كانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبة مغلوبة مانعة ممنوعة وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبقى مقتضية له بل المانع عاقها عن اقتضائها وهذا غير ممتنع فأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعه للأخرى من تأثيرها فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها فيها وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين نقيضين لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطله غير باطلة وهذا محال فما ثابت أنهما لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها فإن قيل فما تقولون في من توسط أرضا مغصوبة ثم بدله في التومة فإن أمرتموه باللوتفة ومحال وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين فئة مثباتة بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فإن قام على من هو فوقه قتله وانتقل انتقل إلى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء. وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن أقام أفسد صومه وإن زعف النزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فها هنا أيضا قد تضادت العلة وكذلك أيضا إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودر الأمر بين قتل التورس وبين الكف عنه وقتل الكفار لمقاتلة المسلمين فها هنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضا إذا ألقيها في مركبهم نار عايل الهلاك بها فإن أقام احترقوا والا جاء إلى الماء هلك بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبقى منه إلا ما يسع قادر صلاة العشاء فإن اشتغل بها فاته الوقوف وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفات فاتته الصلاة فها هنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنوب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع لقادر الغسل أو الصلاة بالتيمم فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت وإن صل بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسده. وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فإن القوا شطرهم كان فيه مفسدا وإن كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على إفسار درهم من درهمين متساويين أو إثلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قويين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة فإنه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفصلتين ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفصلة على السواء فكيف يمكنكم إنكاره أنتم تقولون بالموازلة؟ وان من الناس من تستوي حسناته وسيئاته فيبقى في الاعراف بين الجنه والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فان حسناته قاصرت به عن دخول النار وسيئاته قاصرت به عن دخول الجنه وهذا ثابت عن الصحابه حذيفه بن اليمان وابن مسعود غيرهما فالجواب من وجهين مجمل ومفصل أما المجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع فإن مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافع ويرطل أثرهما وليس في هذه الصورة شيء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة فأما من توسط أرضا مغصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج وإن استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة فإنها حركة تتضمن ترك الغصب فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به وإن قيل إنها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شرعي مقصود فمفسده هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفنيغ الأرض والخروج عن الغصب وإذا قدر تساوي الجوانب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدهما وعلى كل تقدير فمفسرة هذه الحركة مغمورة جدا في مصلحة ترك الغصب فليس مما نحن فيه بسبيل وأما مسألة من توسط بين قتل لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم فهذا ليس مكلفا في هذه الحال بل هو في حكم الملجأ والملجأ ليس مكلفا اتفاقا فإنه لا قصد له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث انه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد الا إلى آخر فهو ملجأ إلى لوثه فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف لأن احكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه لأن قاتله اخاف مفسده من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لا نقتله في المعركة إذا تترس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا ويحرم عليه صدامة الجماع واللغف وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وإله أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضي أبي علاء والثاني لا شيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح والثالث عليه القضاء دون الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النازع والمفسدة التي في حركة النازع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسألة من موارد النزاع وأما إذا تترس الكفار بأسر من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارة فحينئذ يجوز رمي الأسارة ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمار أزلاهما فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسنتين بادناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما فان فرض الشك وتساوي الأمرين لم يجز رمي الأسرى لأنه على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم مستباحة بيضات الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجوز أن يكون نفوسهم بنفوس الأسرة كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقاتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه وأما إذا ألقي في مركبهم نار فإنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه وإن شكوا أهل في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك في الصورتين أو غالب على ظنهم غالبة متساوية لا يترجح أحد طرفيها ففي الصور ثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن أحمد أحداهما أنهم يخيرون بين الأمرين لأنهما موتان قد عرضتا لهم فلهم أن يختاروا ايسرهما عليهم لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخيرون بينهما والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يعيدون على أنفسهم لألا يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان وقد اختلف في تغيير ذلك الواجب على ثلاثة أقوار في مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاه في وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضي الصلاة بعد الوقت لأن ما شق تفواته وتكليفه إن شاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأبه الحنيفية السمحة فيشتغل بإدراكه ويقضي الصلاة بعد الوقت والثالث يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سابع أو عدو اتفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصحي القولين وهذا اقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فإن شريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع وقد قال عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان العراني وكان نحو عرنه وعرفات فقلت ذهب فقتول فرأيته وحضرت صلاة العصرة فقلت أخاف أن يكون بيني وبينهما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي هومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجيتك في ذلك قال إني لفي ذلك قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد رواه أبو دهود وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنوبا وضاق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس ولا تجزئه الصلاة بالتيمم لأنه واجد للماء وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب في حقه المبادرة, المبادرة إلى الغسل والصلاة والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساوية بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم وفي المسألة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهاره الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين، ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة، وهكذا هذا النائم، وإن كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت، وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء، فعلى كلا القولين لم تتساوى المصلحة والمفسدة. فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشريعة، وأما مسألة اغتلام البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة، وقتل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه. نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان واجب إلقاء المال ثم الحيوان، لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات. أولا من المفسدات في فوات انفس الناس المعصومه واما سائر الصور التي تسود مفاسدها كاتلاف الدرغمين والحيوانين وقد لا احد العدوين فهذا الحكم فيه التخير بينهما لانه لا بد من اتلاف أحدهما وقايه لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير واولا وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات فإنه لا يدخل النار ولكن يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وأن الأثر هو أثر الحسنات فقط فبنى أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلا وأن الدليل يدل على امتناعه فإن قيل فما قبلكم فيما إذا عرض المفسده مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه أو تقولون إن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبقى له اثر ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدمة ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسلة الراجحة وهو خبث التغذية والغادي شبيه بالمغتاذ فأصير المعتدي بهذه الخبائث خبيث النفس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فنضطر إليها وخاف على نفسه لها لك لم يتناولها أبيحت له فهل باحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها؟ لكن عرضه مصلحة الأرجح منه أن يحفظ النفس أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب وإن كان خبيثا في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعي طلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قولين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس ارجح من مفسرة خبث التغذية وهذا قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمر والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المغتذى به. بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المغتذ والمغتذى به ونظيره تأثير السم في البدن هو منقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث في المغتذى به فلم تحصل تلك المفسدة؟ لأنها مشروطهم بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسرة أصلا وإن هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأسربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته وفقتها إليها وميلها إليها منعها من التضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلت ذلك معلومة مشهورة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثره في محالها بالحس فما الظن بالأوصاف المعنويه التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالت وصل المحل وبدلت فإنا لم نقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما ضرورة منع تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المختضي لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لا أنه يزيل حدته وتهيئه لقطع القابل ونظير هذا الملابس المحرمة إذا اضطر إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لاجلها فإن قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإنه حرم للمفسده التي تتضمنه من إرقاق ولده ثم أبيه عند الضرورة إليه ويخوف العنة الذي هو أعظم فسادا من إرقاق الولد ومع هذا فالمفسده قائمة بعينها ولكن عرضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من رقي الولد قيل هذا لا ينقض ما قررناه فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من وسنة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والايواء ودوام المعاشره ما تقر به عينه وتسكن به نفسه أباحع عند الحاجة إليها بالا يقدر على نكاح حره ويخشى على نفسه مواقعه المحظور فكانت المصلحة له في نجاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور فإن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن لم يجامع مات بخلاف الطعام والشراب ولهذا لا يباح الزنا بالضرورة كما يباح الخنزير والميتة والدم وإنما الشهوة وقضاء الوطن يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره فرحمه أرحم الراحمين وأباح له من أطيب النساء وأحسنهن أربعاً من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإماء فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفاً لضعفه ولهذا قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم إلى قوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفا عنهم لضعفهم وقلة صبرهم ورحمة بهم واحسانا إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وإنما هي مصلحة ارجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فاتت أزناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أزناهما وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البرج المحسن فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها فاتت أدناها وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدنها وعلى هذا وضع أحكام الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهده له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من عفو حوضها وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسينها ومصالحها أكمل ولا يمكن أحدا من الفقهاء أن يتكلم في ماخذ الأحكام وعجلها والأوصاف المؤثرة فيها جمعا وفرقا إلا على هذه الطريقة وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقوح ما نهي عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقيه أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرعت تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مئة موضع أو مئتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي. وتارة يذكر الفاء وإن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة ينبه على السبب بذكره صريحا وتارة يذكر الاوصاف المشتقة المناسبة لتلك الاحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدا وتارة ينكر على من ظن انه يسوي بين المختلفين اللذين يقتضيان اثرين مختلفين وتارة يخبر بكمال حكمه حكمته وعلمه المقتضي انه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين فانه ينزل الاشياء منازلها ويرتبها مراتبها وتارة يستدعي من عباده التفكر والتامل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعي منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبها بها على كمال حكمته وعلمه كما يذكر مصالح أمره منبها بها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتختضيها والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكي حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمنه من الآيات الشاهدة له الدالة عليه ولا يمكن من له أدنى الطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساء والصبر والعفو والاحتمال والطيش والانتقام والهدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمساك بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذي ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التامل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب إليها وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع على عباده ما يضادها وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعاده لهم بدونها البته فتامل محاسن الوضوء بين يدي الصلاه وما تضمنه من النظافه والنزاهه ومجانبه الاوساخ والمستقذرات وتامل كيف وضع على الاعضاء الاربعه التي هي اله البطش والمشي ومجمع الحواس التي أكثر تعلق الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله إن الله كاتب على من آدم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله فالعين تزني وزناها النظر والاذن تزني وزناها الاستماع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخذر الذنب بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن لغافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره وقال أبو أمامة يا رسول الله كيف الوضوء فقال أما فإنك إذا توضعت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظهارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن انت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواه النسائي والأحاديث في هذا الباب كثيرة فاقتضت حكمة أحكام الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي وهي الأعضاء الظاهرة البالزة للغبار والوسخ ايضا وهي أسهل الأعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء وهذا يدل على أن المضمضه من اكد عضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أخل بها يوما واحدا وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه العضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبا فاسدا فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقدار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهاره والوضوء وأن الأمر سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر وهذا قول تصوره كاف في الجزم بمطلاله وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعنايه بعباده واراده الصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحميدة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأديكم إلى المرافق وامسحوا بظؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضيقا وما شقا ولكن إرادة تضهيرهم وإثمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فإن قيل فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفات التحسين والتقبيح على كثرتها قيل قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدحهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء واتباعها وأصحابها أبو عبد الله بن الخطيب وابو الحسن الآمني واعتمد كل منهم على مسلك من أفسد المسالك اعتمد القاضي على مسلك من جنسهما في المفاسد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ما سواها والقذف فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا بالاتفاق لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين أما بيان كونه غير اختياري فلأنه إن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وإن كان متمكنا من فعله وتركه كان جائزا فإما أن يفتقر تريح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أو لا فإن لم يفتقر كان اتفاقيا والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه إما أن يكون لازما وإما جائزا فإن كان لازما فهو اضطراري وإن كان جائزا عاد التقسيم فإنما أن ينتهي إلى ما يكون لازما فيكون ضروريا أو لا ينتهي إليه فيتسلسل وهو محال أو يكون اتفاقيا فلا يوصف بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذي يصل به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفي به التحسين والتقبيح وهو فاسد من وجوه المتعبدة أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس والشرع فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحس وشرعا فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيرين وعلى وجود المحار وبابه الوجه الثاني: لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا فإن كان لازما كان ضروريا وإن كان جائزا فإن يحتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقي ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار الوجه الثالث أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقي وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه لأنه لا يرد بالتكليف به فاضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الخامس والعشرون المجلد الثاني الصفحة ثمانمائة وستة وثمانين يقول رحمه الله فصل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 فانكر سبحانه على من زعم أنه يترك سوداً إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه وأنه لا يلق ان ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين ومثله قوله تعالى افحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه والهيته افلا ترى كيف ظهر في العقل الشهاده بدينه وشرعه وثوابه وعقابه وهذا يدل على اثبات المعاد بالعقل كما يدل على اثباته بالسمع وكذلك دينه وامره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جمله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 ولما كانت خاصه العقل النظر إلى العواقب والغايات كان اعقل الناس ادركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبه وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيره بالنسبه إلى مضرته ونازعهم آخرون وقالوا القسمه تقتضي امكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبته والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسره فيه بوجه ما قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلا وأن النار شر محض لا خير فيها أصلا وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المحيل لوجودهما في الدنيا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 فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون والجواب هذا القسم لا وجود له وإن حصاره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة وأما فعل يكون حصوله أولى به لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضي نفيه فان المصلحه والمفسده والمنفعه والمضره واللذه والالم اذا تقابلا فلا بد ان يغلب احدهما الآخر فيصير الحكم للغالب واما ان يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب احدهما الآخر فغير واقع اصلا فانه اما أن يقال يوجد الاثران معا وهو محال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 فلا بد ان يقهر احدهما صاحبه فيكون الحكم له فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الاثرين قولكم انه محال لوجود مقتضي إن اردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود وان اردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف اثره عنه غير ممتنع والمعارض قائم ها هنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الاثرين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 فلو بطل أثره لا كانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبه مغلوبة مانعة ممنوعه وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحده إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبقى مقتضية له بل المانع عاقها عن اقتضائها وهذا غير ممتنع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 وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن أقام أفسد صومه وإن نزع النزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فهاهنا أيضا قد تضادت العلة وكذلك أيضا إذا تدرس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودر الأمر بين قتل التورس وبين الكف عنه وقتل الكفار لمقاتلة المسلمين فهاهنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضا إذا ألقيها في مركبهم نار عايل الهلاك بها فإن اقاموا احترقوا وإلا لجأوا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفه ولم يبق منه إلا ما يسع قادر صلاة العشاء فإن اشتغل بها فاته الوقوف وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفات فاتته الصلاة فها هنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل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 وأن من الناس من تستوي حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فإن حسناته قاصرت به عن دخول النار وسيئاته قاصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة بن اليمان وابن مسعود غيرهما فالجواب من وجهين مجمل ومفصل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 فإنه لا قصد له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث إنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد إلا إلى آخر فهو ملجأ إلى لوته فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له